ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار الذين طلبوا إنزال الملائكة عليهم أنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم أي لا تسرهم رؤيتهم ولا تكون لهم في ذلك الوقت بشارة خير ورؤيتهم للملائكه تكون عند احتضارهم وتكون يوم القيامة ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين أما رؤيتهم الملائكة عند حضور الموت فقد دلت آيات من كتاب الله أنهم لا بشارة لهم فيها لما يلاقون من العذاب من الملائكة عند الموت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 وكنتم عن اياته تستكبرون وقوله تعالى فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم واما رؤيتهم الملائكه يوم القيامه فلا بشرى لهم فيها أيضا ويدل لذلك قوله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لا بشرى يوم يومئذ للمجرمين يدل بدليل خطابه أي مفهوم مخالفته أن غير المجرمين يوم يرون الملائكة تكون لهم البشرى وهذا المفهوم من هذه الآية جاء مصرحا به في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة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 أظهر القولين فيه عندي أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكة لا من كلام الملائكة وإيضاحه أن الكفار الذين اقترحوا إنزال الملائكة إذا رأوا الملائكة توقعوا العذاب من قبلهم فيقولون حينئذ للملائكة حجرا محجورا أي حراما محرما عليكم أن تمسونا بسوء أي لأننا لم نرتكب ذنبا نستوجب به العذاب كما أوضحه تعالى بقوله عنهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فقولهم ما كنا نعمل من سوء أي لم نستوجب عذابا فتعذيبنا حرام محرم وقد كذبهم الله في دعواهم هذه بقوله بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون وعادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أنهم يقولون هذا الكلام أي حجرا محجورا عند لقاء عدو موتور أو هجوم نازلة أو نحو ذلك وقد ذكر سيبويه هذه الكلمة أعني حجرا محجورة في باب المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو معاذ الله وعمرك الله ونحو ذلك وقوله حجرا محجورا أصله من حجرة بمعنى منع والحجر الحرام لأنه ممنوع ومنه قوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم ومنه قول المتلمس حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس فقوله حرام تأكيد لقوله حجر لأن معناه حرام وقول الآخر ألا أصبحت أسماء حجرا محرما وأصبحت من أدنى حموتها حما وقول الآخر قالت وفيها حيرة وذعر عوذ بربي منكم وحجر وقوله محجورة توكيد لمعنى الحجر قال الزمخشري كقول العرب ذيل ذائل والذيل الهوان وموت مائت وأما على القول بأن حجرا محجورا من قول الملائكة فمعناه أنهم يقولون للكفار حجرا محجورة أي حراما محرما أن تكون للكفار اليوم بشرى أو أن يغفر لهم أو أن يدخلوا الجنة وهذا القول اختاره ابن جرير وابن كثير وغير واحد وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يوم يرون الملائكة قال الزمخشري يوم منصوب بأحد شيئين إما بما دل عليه لا بشرة أي يوم يرون الملائكة يمنعون البشرة أو يعدمونها ويومئذ للتكرير وإما بإضمار ذكر أي يوم يرون الملائكة ثم قال لا بشرة يومئذ للمجرمين قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن الآية وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او أنثى وهو مؤمن الآية وغير ذلك فأغنى ذلك عن اعادته هنا أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم مرات وكرات إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته